أليس في جهنم مثوى للكافرين فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين وََّذِي جَأَ بِ الصّدِقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولائِكَهُمُمُتَّقُون وََّذِي جَاء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 ذلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يعملوا. ليكفر الله عنهم اسوا الذي عمل ويجزيهم ويجزيهم اجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ليكفر الله عنهم اسوا الذي عمل ويجزيهم ويجزيهم اجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد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 وَل إِن سَألْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَررضَ ل يَقولُول اللهَّ قُلْ الأفَرَأيتُمَّ تَدَعونَ مِن دُون اللهَّهِ إن أَرادَنِي إنْ أَرادنِيَ اللهَّهُ بِضُرٍّ هلَلهُ كاشِفَاتُ بُرِّهِ أَوْأَرادَنِي أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيْ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 مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنزَلنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بالحق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 وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيل إِنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيل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 وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُ بَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَمْ تَحْكُمُونَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ قل اللهم مفاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون قل اللهم مفاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم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 وَحاقَ بِهِم ما كَوا بِي يسْتَهْزِئون وَبَدلَهُم سَيئاتُ مَا كَسَبُ وَحاقَ بِم وَحاقَ بِهِمَّا كَانوا بِي يْتَهْزِئون وَبَدلَم سَئاتُ مَا كَسَبُوا وَحاقَ بِم وَحاقَ بِهِمَّا كَانوا بِي به يسْتَهْزئون. فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَا هُنَّعْمَةً مِّنَّا قَال قَال إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يعلمون فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا دُعَاءَ كَرْبٍ فَكَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ وَآتَيْنَاهُ سَكِينَةً مِّنْ أَمْرِنَا وَأَزْلَفْنَا لَهُ قَوْمَهُ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هي فتنة ولكن فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَ اللَّهُم نِعْمَةً مِنَّا قَالَ قُلْ إِنَّمَا أُوتِيتَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَثَرَهُمْ قدِ قَالَهاَّينَ مِنْ قَبِنِهِم فَمَا أَغْنَ عَنُمََّا كانَوا يَكسِبون قَدِقَالَهَّينَ مِنْ قَبنِهِم فَمَا أَغْنَ عَننَُّا كَوا يَكسِبون قَدِقَالَهَّينَ مِنْ قَبنِهِم فَمَا أَغْنَ 14. فأصابهم سيئات ما كسبوا 15. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم, وما هم بمعجزين 16. فأصابهم سيئات ما كسبوا 17. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَن ان الله يده صور الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون اولم يعلموا ان الله يده الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ فَتَنَابَثُوا ۚ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أن من تنظر ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون وانيبوا الى ربكم واسلموا له من تنظر ان ياتيكم من تنظر ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون وَالتَّبْيَانُ أَحْسَنُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَالتَّبْيَانُ يربكم من, من قبل ان ياتيكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون واتبع احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَتَقُولُ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ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 فأكون من المحسنين أو تقول حين ترى العذاب لو أنبلي كرة فأكون, فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين بَلا قدجاءَتك آيات فَكَذّبتَ بيا وَسْتَكْ ذَرُنتَ وَكنتَ مِنْكافِرين بَلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة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 وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ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 وهو على كل شيء وكيل اللهم خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بايات الله اولئك هم الخاسرون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 قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرت ليحبطن عملك لئن اشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين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 مِنَ الشَاكِرِينَ دلِّ لِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ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 وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا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 وَنُفِخَ فِي خَافِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا, إلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِي خَافِيَةٍ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَجِيءَ بِ نبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء ابن نبيين والشهداء وَج أَبِ بِينَ وَالشّهَدَِ وَقُضِيَ بَينَُم بِالحَقِّ وَهُمْ لا يظْلَمُون وَأَشَقَةأَرضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَضعَ الكِتاباب وَج أَبَِّ بِينَ وَشّهَدَا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 حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُمَرَةً حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ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 حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ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 أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين قيل ادخلوا اَذْهَبُوا وَجِهَنَّمَ مَقَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الجنة حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إلى الجنة التي زمرى حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فنعم أجر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 وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقَضَى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ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 وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ فَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقَضَى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ گھیورس مسمیل گھیروسن نیورو مسمیل گھیروسن نیور كتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول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 ماَا يُجَدِلُ فِي آياتِ اللههِ إَِّاَّينَ كَفَوفََ لَا يَغرُرُكَتَقلّبُهُم فيِيبِلادد مَا يُجَدِلُ فِي آياتِ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 كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وَكَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ لَهُمْ أَصْحَابَ النار وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا ان لهم اصحاب نار وكذلك حقت كلمه ربك على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 فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون وَيَْستَفِونَ للَّذينَ أَمَنُوا رَبَّّنَا وَسيِعتَ كُ شَيئِرُ وَحمَدَ وَعِلمَ فَوفِر فَوفِر للَّذينَ تَابُوا وَاتَّبَعُ سَبِيكَ وَقهِم عذاَبَ الجحيم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 إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم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 وذلك هو الفوز العظيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم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 اِتُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ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 فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ قُلْنَا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا فاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ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 والَّذ يُركُمْ آياتهِ وَيُنَزدِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمائِ رِزْقَ وَماَا يتَذَكَّرُ إِللاا مَونبَ وََّذ يُركُمْ آياتهِ وَيُنَزدِلُ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 فَجَعَلَهَا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يَلْقَطُ رُوحًا مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يوم رافع الدرجات ذو العرش يلقى روح من امره على من يشاء على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق رافع الدرجات ذو العرش يلقى روح من امره على من يشاء عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِى يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ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 يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ من دونه لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ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 ذالكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَكَثُرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدٌ لَّا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ مُرْسَلُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَكَثُرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأََّم كَانَ التَّأتِي رُسُلُهُم بِالْبَناتِ فَكَفَرُ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّ إَِّهُ قوَوّ شَليدُ الععِقَابَ وَلَقَدَ أَسَلَّ مُ سَابِآياتِنَ وَسُطَانٍِ وَلَقَدَ أَسَلَّ مُ سَابِآياتنَ وَسُنطانٍِ مُبين وَلَقدَدَ أَسَلَّ مُ سَابِآياتنَا وَسُنطَانِم مُبين إِلَ فِرَعونَ وَآَمَانَ وَقَونَ فَقالَاوا سَافْلِرُم إلى فرعون و مآمان وقرون فقالوا ساحر كذاب إلى فرعون و مآمان وقرون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قَالُوا قُتِلُوا أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا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 وَقَالُوا قُتِلُوا أَذْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه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 وَقَالَ مُسَئ يَعُضْتُ بِرَبّ وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤمِنُ بِييَوْومِ الْحِسَدَ وَقَالَ مُسَائِن يَعْضتُ بِرَبّ وَرَِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَِّرٍ لَا يُؤمِنُ بِييَوْمِ الْحِسَد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 وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صِدِّيقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِيدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ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 وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ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 وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا وَأَلَا فِرْعَوْنُ مَا أَرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الأرض فمن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 وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب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 مِمثلْدَأ بِقَومِنوا حيعَ وَسَمُودَ وََّذينَ مِنْ بَِْهِمْ وَمَ اللهَّهُ يُريد ظُلمَلِععبادَ مِمثللَدَ بِقَوْمِنُ حي وَعَد وَسَمُودَ وََّذينَ مِنْ بعدِهِم وما الله يريد ظلما للعباد وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَااخُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ وَيَ يَومَةُ وَلونَ مُدِبِرينَ ملَكُم مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِم وَمَيْ يُّ للَِّ فَمَالَهُ مِنْهَ يَومَةُ وَلّونَ مُدِبِرينَ من, مِنْ عَاصِم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 وَلا قَدجَ أَكُمْ يوسُفُ مِنْ قَبلِلُ بِالْبَينَاتِ فَمازِلتُم فَمازِللتُم فِي شَكِم مِن مَا جَاءكُمْ بِهِ حتىََّ إذَاهَ لََ قُلْلتُم لَ بَثَ الللهَّهُ مِنْ بَعَِهِ رَسُولَا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنَ الْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ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 كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ على كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ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 وقال فرعون يا هامان نُذِن لي صرحا لعلني ابلغ الاسباب وقال فرعون يا هامان نُذِن لي صرحا لعلني ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لا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 وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد يا هذه الحياه الدنيا متاع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 إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآفرة هي دار القرار يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع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 فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمْ نامِ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوُْ فَوهُوَ مُؤْمُِ فَأُولائِك فَأُولائِكَ يَدَخُلُون الجَن ل تعرُ الزَنْقُونَ فِيهاَا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 ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة إلى النار ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشفك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار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 لَجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَدْنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ لِلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ لَجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ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 فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ضَئِيرٌ بِالْعِبَادِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إَِّ اللههَ بَصيرٌ بِالْ العبَادَ فَسَتَذكُرونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَفَويَضُوا أَمرِي إِلَ اللَّ إَِّ اللهَّهَ الله بَصيرٌ بِالْ سَوَقَاهُمُ اللهُ سَيَآتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ سَوَقَاهُمُ اللهُ سَيَآتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ سَوَاءٌ قَالُوا هُوَ شَيْءٌ آكِمَ مَكْرُ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَنَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ أَن يُعْرَضُوا عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ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 فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْلُونَ نَصِيبًا مِنَ وإذ في النَّارِ فيقول الضعفاء فيقول الضعفاء للذين إِنَّا كُنَّا لَكُمْ سوسل فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَل اَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ وَإِذَا تَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ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 يخفف عن لا يوما من العذاب وقال الذين في النار خزنت جهنم ما دعوا ربهم يخفف يخفف يوما من العذاب وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ مَا ادْعَوْا رَبَّهُمْ يُخَفِّفُ يُخَفِّفُ عَنْ لَا يَوْمَ مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى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 قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد ويوم يقوم الاشهد اننا ننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد ويوم يقوم الاشهد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 يَوْمَ لَا يَنْفَعَ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارُ وَلَقدَ آتَنَ مسلَهُدَا وَأَْرَت نابَنِي إلَكتاب وَلَقدَ آتَنَ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 اصبر ان وعد الله حق واستغفر لدن بك وسبح وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار اصبر ان وعد الله حق واستغفر لدن بك وسبح وَسَبِّح بحَمْدِ رَّكَ بِالعَش وَالْإِبَكَ فَصِْر إِ وَعددَى اللهَّهِ حَقُّ وَْتَغْفِر لِذًا بِكَ وَسَبِّح وَسَبِّح بحَمْدِ رَبّكَ بِالعَش ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله انه هو السميع البصير ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير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 لَخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ, ولكن أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لَخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ, ولكن أَكْثَرَ النَّاسِ لَا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 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قُلِ انَّمَا أَتَذَكَّرُونَ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قُلِ ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن ولكن اكثر لا يؤمنون ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن ولكن اكثر الناس لا يؤمنون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 ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُفْكُونَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ اللَّهِ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ كَذَلكَ يُقسَ ك الذيينَ كَوا بآياتِ لا اللهَّهُ الذي جَعللَكُمْ الْأَرضَ قَرَارَو وَسَّمأَابِنَا أَْ وَصَوْورَكُمْ وَصَورَكُمْ فَأَحسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطيبَات ذَلِكُم اللهَّهُ رَبّكُمْ فَتَبََكَ اللهَّهُ رَبُّ العالممين. اللههُ الذي جَعللَكُمْ الأرضَ قَرارَ وَسَّمأَابِنَا أَوْ وَصَورَكُمْ وَصوَرَكُمْ فَأَحسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطيباد ذَلِكُم اللهَّهُ رَبّكُمْ فَتَذََكَ اللهَّهُ رَبُّ العالممين. اللههُ الذي جَعللَكُمْ الْأَرضَ قَرَارَ وَسَّمأَابِنَا أَوْ وَصَووَرَكُمْ وَصَورَكُمْ فَأَحسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطيبَات ذَلِكُم اللههُ رَبّكُمْ فَتَذَك اللهَّهُ رَبُّ العالممين. هو الحي لا اله الا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين هو الحي لا اله الا الحمد لله رب العالمين وَالْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَدَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنَا لَمَّا جَاءَ يَا الْبَيْنَةُ أَمَرَ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا لَمَّا جَاءَ يَا الْبَيِّنَاتُ مِرَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا لَمَّا جَاءَ يَلْبَيْنَاتُ مِرَّ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبْلُغُنَّ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قبل وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبْلُغُونَ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لَتَبْلُغُونَ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى من قبل وَلَن تَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن علقة ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قبل وَلَئِن تَبِلُغوا أَجَلًا مُّسَمًّى ولَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ هُوَ الَّذِي يُحْيِي ويميت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 ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أما يصرفون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أما الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون في ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا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 ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ودخول ابواب جهنم لم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ودخول ابواب جهنم لم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين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 فَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ تَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ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 فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصَصْ عليك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 اللَّهُ الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِسَبِيلِ نُغُ عَلَيْهَا حاجة فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وعليها وعلى الفلك تحملون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها, وعليها وعلى الفلك تحملون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم اياته فاي ايات الله تنكرون ويريكم اياته فاي ايات الله تنكرون ويريكم اياته آيات الله تنكرون فَلَمْ يَثيروا فِي الأرض فَ يَظُر كَفَكَانَ عَاقبَةَّينَ مِنْ قَبِرهِمكَوا أَكْثَرَ مِنْهُم وَأَشَدَّقُ وَتَ وَآثَر فِي الأررضِ فَمَا أَغْنَا عَنْهُم فَمَا أَغْنَا عَنْهُم ما كانَوا يَكْسِبون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 فَرِحوا بِمَا عندَهُم مِنَ الْعلْمِ وَحاقَ بِهِم وَحاقَ بِهِم ما كانَوا بِهِ يَسْتَهْزئون فَلََّا جَاءتْهُْ رُسُلُهُم بِالبَينَاتِ فَرِح فَرِحوا بِمَا عدَهُم مِنَ الععلمِ وَحاقَ بِهِمْ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 بِاللَّهِ وَحْدَهُ وكفرنا, وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا, وكفرنا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ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 وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين انزل من الرحمن الرحيم انزل من الرحمن الرحيم انزل من الرحمن الرحيم إمُ فَِّلَ آياتُ قُآنَ نربَبِيَ لِقَوْم عَون فشهرَ وَنَذًا سَأَرَضَ أَكأكثرَرهُم فَهُم لا يَيسَعون فَشرَ وَنَذًا سَأَرَضَ أَكأكثرَرُهُم فَهُم لا ييسمعُون فَشهرَ وَنَذًا سَأَرَضَ أَككَرهُم فَهُم لا يَيسمَعُون وَقَاوا قُلوبُ نَ فيِي أَكَِّ مَِّا تَدَعُونَا إلََيْهِ وَفيِي آذَاننَا وَقُر وَفيِي أَذَاننَ وَقُ وَمِنْ بَيْلنَا وَذَيْنِكَ حِجَابُ سَعملَل فَعمَلإِن وَقالَاوا قُلوبُ نَافِي أَكَِّ مَِّا تَدَعونَ إذَيْهِ وَفيِي آذَنَا وَقُر وَفيِي أَذَنَا وَقُر وَمِنْ بَيْلِنَا وَذَيْنكَ حِجَابٌ سَععملَ سَعْمَلإِن نَ عَمِلُون وَقَالُوا قُلُوبُنَا نَافِعَةٌ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ فَاعْمَلْ إِنَّنَا انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا فاستقيموا اليه وويل للمشركين انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين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 الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون <تصفيق> لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم غير ممنون قل ان انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين قل ان انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا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 وَقَدَّرَ فِيهَا أقواتها في أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ سَوَاءً لِلنِّسَاءِ سَوَاءً لِلنِّسَاءِ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ آتِيَةٌ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ آتَيْنَا طَائِعِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا فَقَالَ لَنَا وَلِلْأَرْضِ آتِيَةٌ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتِيَاهَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَاهَا طَائِعِينَ فَصَدَّاهُمَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى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 ذلك تقدير العزيز العليم فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود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 قُل لَّوْلَا شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ كَافِرُونَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا, فإنا بما أرسلتم به كافرون إجأَتْمُم روسُلُ مِن بَيْنِأَدهِم وَمنِنْ خَلْفم أَلَّا تَععُدُ أَلَّ تَعُدُ إِلَّ الله قلول مُش أَرَغُْنَا لَأَ زَلَمَ ل إِكَكَم فَإِنَّ فَإَِّا بِمَا أُرسِلتُم به لَئِن مَّعَدتُّه فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا وَقَالُوا مَن أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام من حساث لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اقزا وهم لا ينصرون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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام من حصاد لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اخزا وهم لا ينصرون ان ثمود فهديناهم فانتحبوا العمى على الهدى فاخذتهم فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فأما تمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم, فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فأما تمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فنجين الذين آمنوا وكانوا يتقون فنجين الذين آمنوا وكانوا يتقون فنجين الذين آمنوا وكانوا يتقون وَيَوْمَا يُحشرُ عَدَُ اللهَّهِ إلَ النَّارفَهُم يزَعون وَيَوْمَا يُحشر عَْدَاءُ اللهَّهِ إِلَ النَّارفَهُم يزَعون وَيَوْمَا يُحْشرُ اتى اذا ما جاءوا شهيدا عليهم سمعهم شهيدا عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا بما كانوا يعملون اتى اذا ما جاءوا شهيدا عليهم سمعهم شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أتى إِذَا مَا جَاءُوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا قَالَ اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَقَالُوا لِجُنُودِهِمْ لَمَ شَهِدْتُمْ علينا قَالُوا إِنْ طَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن, ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن, ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ما كنتم تستكرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم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 فأصبحتم من الخاسرين وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم, فأصبحتم من الخاسرين وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْجِلُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقََبْناَا لَهُم قُرنَا أَفَزَييَنُ لَهُم ما ذَيْنَ أَديم وَمَا خَْفَهُم وَحَقَّّ لَهِمُ القَوول وَحَقَّ لَْهِمُقَوْلُ فِي أُمَ قد مِنْ قَدَخَلَتْ مِن قَبِلِهِم مِنَجِّ وَالإِنس إِهُم كَوا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 وَقََبنَا لَهُم قُرنَا أَفَزَييَنُ لَهُم ما ذَيْلَ أَديم وَمَا خَْفَهُم وَحََّّ لَهِمُ القَوول وَحَقَّ لَْمقَوْلُ فِي أُمَ قد مِن قَدَخَلَت مِ قَبِلهِم مِنَجِّ وَالْإِنس إِنهُم كَالوا خَاصِرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لنا ذا القران والغم فيه لعلكم تغلبون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 نُذِييقَّ الَّذينَ كَفَروا عَذَبَ شَددَوا وَلَ نَجِزيَّهُم وَلَ نَجِزيًا لَهُم أَسْوََّذ كَُوا يعملَلونهَل نُذيقََّّذينَ كَفَروا عَذَبَ شَددَوا وَلَ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 ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الحلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون ذلك جزاء أعداء الله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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نجعلهما, نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ قالوا ربنا الله ثم لِاسْتِقَامُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها, ولكم فيها ما تدعون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهين انفسكم ولكم فيها ولكم فيها ما تدعون نحن اولياءكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهين انفسكم ولكم فيها وَلَكُمْ فيها ما تدعون هزلا من غفور رحيم هزلا من غفور رحيم هزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلْ صَالِحًا وَقُلْ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ, وقال إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنَّ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ فَإِذَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ إِذ ال الذي بَنَكَ وَبَنَهُ عَدَوَة كَأََّهُ وَلَ حَمِيم ماَا يُلَ الطَّهَا إََِّّينَ صَبَروا وَمَا يُلَ الطَّهَا وَمَا يُلَ الطَّهَا إِلَّا ذُم حَّ ظم ما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وإما ينزغن لك من الشيطان نزغ فاستعب بالله إنه هو السميع العليم وإما ينزغن لك من الشيطان نزغ فاستعب بالله إنه هو السميع العليم وَمِنْ آياتِ الَّلُ وََّهَاء وَالشَّمسُ وَالقَمَر لاَا تَسجدُولِ الشَّممسِ وَلَا للِقَمَرِ وَسجد وَسجدُ لِلهَِّذ خَلَقَهُ إِ كُنتُم إِكُنتُم إهُ وَمِنْ آياتِ الَّلُ وََّ غ وَالشَّمسُ وَالقَمَرُ لا تَسجدُِشَّمس وَلَا للِقَمَرِ وَسْجد وَسجدُ لِلهِ الذيذ خَلَقَهُ إِ كُنتُم إِكُنتُم إهُ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 وَهُمْ لَا يَسَأَمُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ وَهُمْ لَا يَسَأَمُونَ مِنْ آيَاتِهِ أَن لَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشعة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 مِن آيَاتِهِ أَنكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً أَنكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلَ عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شيء قدير مِنْ آيكهأَ كَتَرَ الأررضَ خشعأَ كَتَرَ الأررضَ خاشعَةً فَإذاَا أَن زَلن عَلَهَا المَاأَه تزَّتْ وَرَبَد إِن الذي أَحْيهَا لَ مُح المَوتَ إِهُ عَ كُِّ شيءَ قَدير ان الذين يلحدون في اياتنا لا يغفرون علينا فمن يلقى في النار خير ام من ياتي خير من يأتي آمنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ضَارٌّ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي خَيْرٌ أَم مَّن اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يغفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتيه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 ان الذين كفروا بالذكر لن ما جاءهم وانه لكتاب عزيز ان الذين كفروا بالذكر لكتاب عزيز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 أَزلٌ مِنْ فَكِيمٍ حَمدَ مَا يُقالُوا لك إِلَّا مَا قَدقِيلَ لِرُوسُلِ مِنْ قَمِلِك إِن رََّّكَ لَجُ مَوْفَِةِ وَجُعَعقَامٍ أَلم مَا يُقالوا لك إِلَّا مَا قَدقِيلَ لِرُوسُلِ مِنْ قَبِلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم مَا يقال لك إلا مَا قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم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 أولئك ينادون من مكان بعيد ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ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 وَلاقدَد آتَنَا مسَكِتابابَ فَخْطُلِفَفِي وَلَناَا كَلِمَةٌ سَبَقَدْ مِ رَبِّكَ لَ قُغِييبَعينهُم وَإَِّهُ لَفِي شَكم مِنْهُُربَة فلَقدَد آتَن مسَكِتابابَ فَخْطُلِفَفِي وَلَناَا كَلِمَةٌ سَبَقَدْ مِ رَبِّكَ لَ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 أن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد